لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي ب ل ذ ي ن آ م ن و ا أنفقوا أنفقوا م م ا ر ز ق ن ا ك م من ق ب ل أين يأتي يوم ا م ي ه لا ل خ موسوعه ا ا ل ف النابلسي ا و للعلوم هو ا ل الاسلاميه ل ه هو ل م ا ا ذ الذي ي ش ف ع ع د ه إ ل النابلسي بإذنه ل ي ع ل و م ا خ ل ف ه ا س ل ا ي م ي ط و ن بشيء و و س ع ر س ي ه ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر س ي للعلوم د ه ح ف ظ ا وهو ا ل ع ل ي ا ل ع ظ ي م ل ا م ي الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذي ولي والذين ك ف ر و ا أ و ل ي ا ع ه م النابلسي للعلوم من ا ل ن ا إ ل ى ا م ا ه